بِئْمَانٍ وَقَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَنْكِعُونَ إِلَّا فَانِيَةً مُشْرِكَةً والذانية لا يكِعُوا إلَّا ذَنِينَ وَجْنِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُوَادَةٍ أَفَالْجَنِيدُونَ ثَمَانِينَ جَلْدَةٍ ولا تقبلوا لهم شهادة نبذا وأولئك, وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأطلعوا فإن الله غفور رحيم والذين يرون عذابهم ولم يكن لهم شهداء وإلا أضطه فشادة أعدم فشادة أعدم أو بأشهادات بالله إنه من الصادقين والقائمين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة وَالْخُوَامِثَةُ أَنْغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضُوايَ عَلَيْكُمْ وَرَعْمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ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 لَوْنَا إِذْ سَمِعْتُمُوا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ مُبِينَ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فإذ لم يأتوا بالشواذ فإن آئك أن الله هم الكافرون ولو لفضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا خيرة لا مثلكم فيما أفضتم في عذاب أضيم استلقونه بأفنتكم وتقولون بأفواجكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتأسبون وعجناه وأن الله عظيم وَالُولَا إِذْ سَمِعْتُمُ قُلْتُمَّا يَكُونُ لَنَا أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَ كَهَذَا بُتَانٌ عَظِيمٌ يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَنْ ويبجل الله لكم لآيات والله عليم حكيم إن الذين يعبون أن تشع الفاعشة في الذين آملون لهم عذاب ليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو نافض الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم يا أجه الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ فِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضُوا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنَ حَدٍ ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتنئن الفضل منكم والسعة أن يتوء للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصدعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المؤصنات الغوافنات المؤمنات نعينوا لئن في الدنيا ولا خيرة ولاهم عذاب أضيم يوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأوجههم بما كانوا يعملون يومئذ وَفٍّ مّوْعِدُهُ وَأَدِينُهُ وَمُلْحَقٌ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين فتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا حلاء مهار ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أعذا فلا تدخلوها حتى يوذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من بصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكانهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ بَصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَارَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Wala yo ober illa na ta na llalibboọgi na aawaba i A أو بناء بعونتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو نسائهم أو ما أو التابعين غير أولى ربّا من الرجال أو الطفل الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ذينهن. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستأفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يفتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وااتوهم مما دللله الذي آتاكم ولا تكرهنوا فتياتكم على البغاء نردن تحصن ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا وامن يكنن فان الله من بعد اكنائهم غفور رعيم ولقد أنذلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Allah űr a személyek és a föld. Mert űrén, mint egy szép szép szép szép szép szép مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولو لم تمثص نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذن الله أن ترفأ ويذكر في اسمه يسبح له فيها يسبع له فيها بالغدوم ولا صلاة رجال لا تلهم تجارة ولا بيان ذكر الله لا تلهم تجارة ولا بيان ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير عساء والذين كفروا أعماله كثر ببقيعة يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وَاَجِدِ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَّضَهُ عِبَادَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ أَوْ كَالوَمَاتِ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشُهُ وَلَمَّا تَمَ بَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكْدَ يَرْقَ وَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ من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 وإلى الله المصير ألم تر أن الله زجي سعابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج مِنْ خلابه Vélfülül a számat, a szívből a szívem, a bőrben, folytassa, folytassa, folytassa, folytassa, folytassa, folytassa, folytassa, folytassa, يكاد سنى بوقه يذهب بنا بصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لإبرة لأولي البصار والله خلق كل دابة مما فَمِنْهُمْ ما يَبْشِي عَلَى بَطَنِكْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى رِزَلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى أَرْبَأْ يَخْلُقُ الله مَا يَشَاءُ الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبجرات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولي الفريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 mawadhuna maratabu am yakhwafuna ayiban wa alayhi wa rasuluhu banuna in inna ma kana إلى الله ورسوله ليعكم بين ممو أن يقولوا سمعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ طاعة معروفة إن الله خبير بِمَا تعملون قل طيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإن ما عليهما أملا ما أملتم وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا أَنَا رَسُولٌ إِنَّ الْبَلَاغَ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرَ الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَغْنِفُونَ لَهُمْ لا يستخلف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم ولا يمكن لهم دينهم الذي رضوا لهم ولا خفيم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم وعقيموا الصرط وآتوا الزكاة وعطيعوا الرسول لعلكم ترحموا لا تأثبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأويهم وَلَا بَيْعَتِ الْمُطَّوِّيرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَفِزُّكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَدْلُقُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل طلوع الفجر وحين تضعون وحين تضعون ثيابكم من ظهيرة ومن بعد طلوع العشاء. ثلاث أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم لا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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لك أن فليس علينا جناعنا يضعن ثيابهن غير متبرجات بذينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا غَوْيٌ لَهُمْ وَاللَّهُ ثَمِيمٌ عليم ليس لَا يَتْفَعَلَنَا عَمَّا حَرَجُ وَلَا أَنَّ الْعَرْجَ حَرَجٌ وَلَا على الْمَرِيضَ حَرَجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت, أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أقربائكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خواتكم. Aú jótiónyeti komú á me meektumm mefeti elú am frodíikum, Desze ákonjuná onán te فَإِذَا دَغَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيبًا كذلك يبَجِّنُ الظَّوَرُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَقِلُونَ 1. الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا 8. عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى 11. الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رعيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُقَالِفُونَ عَلَمِ رِجْيَةٍ تُطْفِي بُمْ فِتْنَةٍ وَيُطْفِي بُمْ عَذَابٌ لِّلِّ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ